aksat wa ruha egalna اشهد قوة الإنجيل كلامك كل الحق ليس فيه تبدي وعملك في القلوب هو لنا تلي قطعت الأيام بحثا فينا من بشر لن يبرأ من آثام نجاتنا بالمسيح فيه عملك في حيتم دي